الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم منك يغرر الدين إياك نعبد وإياك نستعمل اهدنا الصراط المستقيم غني المغضوب عليهم ونحضر عليهم آمين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما ها قالوا نعبد أطناما فنظل لها عاكسين قال هل يسمعونكم إذ تدعوهون أو ينفعونكم أو يضغرون قالوا بل وجدنا قال أفرعيكم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو نَائِمٍ وَيَسْكُنُ وَإِذَا نَرْتُ فَهُوَ يَشِينُ وَالَّذِي يَمِيكُنِكُمْ مَا يَحِنُ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي ارْدِنْ هَذِهِ حُبْلَهُ وَانْفُطِرِ الْقَانِعِينَ وَلِذَا نَخْرِقُ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنَا مِنَ النِّعَمِ وَاغْفِرْ لِنِي أَنَّهُ كَانَ مِنَ يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إذا لن أتى الله بحلب البنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يغلق الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الثراث المستقيم الثراث الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضراث آمين واوصفف تنزل متقين ومرذات في جهنم للغاويين وقيل لهم انما كنت تعبدون دون الله هل ان طولك او بكبكبوا فيها هم الغامون وجنود إبنيس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضمال مبين نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا طبيق حليم بل أن لنا كرة فنكون من في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم